بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا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 الصبح إذا تنفس إنه لقوم رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين وما هو على الغيم بقنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون